ولقَلْ خَلَقْنَا الْإنسانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسِقُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَفَّقَ الْمُتَلَسِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ طَعِيدٌ مَا يَلْفُظُ مِنْ فَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي جهنم كل كفار عديد